بيعجبني اوي انكو ايد واحدة بكل حاجة يا بخت البلد دي حقيقي بقى يا بخت البلد ديكو شاء الله هتتعلموا وتتخرجوا وكل واحد فيكو هيمسك حتة كبيرة قوي قوي البلد انا همسك حتة قد كده انا حر بقى امسك الحتة اللي على مزاج